وقطعناهم اثنتين عشرة أثباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استثقام قومه أن اضرب بعطاك الحجر أن اضرب بعطاك الحجر فانبجتت منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم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 فنزيد المحتمين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرتلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يعدون فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِي مِحِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِنَّ شُرُوعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِينَ كَذَلِكَ نَذُلُّ بِمَا كَانُوا يَبْتَكُونَ